وجاء في العون ومن قبله والمؤتفيكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرّابية إن لَمَّا طَغَلْنَا أُحَمِّلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَبْكِرَةً وَتَعْيَاهَا أُذُنُ وَعِيَة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 ورش ربك فوقهم يومئذ تمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظلنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوطي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغلا عنني ماليا هل لك عنني سل قانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم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 من أحد عنه حاجزين، وإنه لتدكرة للمتقين، وإنا لا نعلم أن منكم وإنا لا نعلم أن منكم مكذبين.